في الدين صلاه وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الاسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الاسلام سفينه حب يدفعها اجمل احساس ما احلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الاسلام